بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البدايه احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركزلمعه انت جمعت معلتي علت عسرت سلسله رجب شحنه 4830 شعه هجريه كمون 3 مارس بتشحن عسرت شم 10 ميلادي طابقه 3111 لنا كتاب كنكصله الأصول الثلاثه 333 مسرات التبل وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى امنتهيت طولنا لنرى ما التي يرب سبحانه وتعالى زاد دين الاسلام ملئتي خمس قبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم موتو كم زملت غدوله الله بالله دين الاسلام مقنا لو ما انتم الرسول صلى الله عليه وسلم كم موتو دليل كم له علي صلاه وسلام يقول المصنف رحمه الله تعالى والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كم ذمته رب سبحانه وتعالى اقرآن تقصوا له انت قال له الدليل مالتو رب سبحانه وتعالى انت قالوا انك ميت يا شباب ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون زي اب سوره الزمر الرخبه قصري سلاسه حساب سلاسه حد ينزل لي ايامياتي نورس الله عليه وسلم تا يب له انك ميت انك ميت كنت موتي خيل جنخ يموتوا كلهم ميتون اذون دعوات جبريل لهم زلخاد ماني سواء تقبلوا ما زسلمنا توحيد سواء نتيقه مخاق ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون كموسى قومنا برب سبحانه وتعالى وقد رب ماني كنت اسحبو يكم فزيد ما انت ايو انبياء والرسل وقد مربس برب سبحانه هو امسكريهم زي دعوه التوحيد كم زتصحوها مغريتهم كفروا والعاذ بالله بالليل ومزا توحيد ز ابي مانيتوا كتعزريوم رسولات عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته رسولات دماني لاخات الى اكانكم لأخ اليوم لكن كلهم انبياء شعوب حاجه خينهم يذكروا مالتي يعني توحيدكم زب صحو مالتي اذا دماني انت يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيترفون مويتوم نحن نظام متزي اخ من الدالو نا بتوحيد بسنه بتي اردد انا الصحابه قرنا خنكي ورب سبحانه وتعالى خ الموت معتي وحسن الخاتمه يهبنا وبعثنا جيجاز هون اعتقادله وسودماني خضر مسبوسه عليه الصلاه والسلام مستراخبه رب سبحانه وتعالى نموسه عليه الصلاه والسلام تايلو كبخه لعل الزفلت عبد من عبادي كبرتنا تايو اكمزي أب ابوتا مجمع البحرين ابزيات رغبويلو فموسى عليه الصلاه والسلام كفيدا اللي علمها للنيلو سبحان الله تبقيسه مالتي المهم خبر مسره ابوتا قصه ابصوره الكهف الا بملح قصه نا خضر مالتي ابعدنا انتايبلو نبي الله خضر اي مو تنامز حتى مرعق قبره خلون ابيت صوب سماكم خضر التحول صوبله كما سو خلون زفلتو سبيلن كم دخا خوينو خم كدانو كمان سبحان الله صريا نظافا قالن الدنيا منينوا سلاز خنس يمصيو اذا اعتقادهم سبحان الله فكل هزبي كلهم انبياءه كلهم زنبرو حزبته نبينا آدم جميركا كلهم مويتوم الا من ابو النازيه متزله عيسى عليه الصلاه والسلام برفعه بر الله اليه لرب سبحانه وتعالى نابي حافظ البلكون اب السماء عليه الصلاه والسلام وربنا سبحانه وتعالى اايا الى القران يعني انتم مخانون ملكتنا يوم القيامه عيسى عليه الصلاه والسلام قيامه مساخله ماني علامات الكبرى علامات الساعة من فايده مالتي الصغرى والكبرى فتمنا اجت بزع انت رايني تم كبرى عسرته اي ترى انا فبقى ختم عسرتنا علامات الساعه نزول عيسى عليه الصلاه والسلام وعيسى عليه الصلاه والسلام على جناح من الملائكه ملك من الملائكه حزوه يورث حتقول له قال له عيسى عليه الصلاه والسلام ابقول له قال له ايز ملائكه مغانو الرسول صلى الله عليه وسلم حبرمنا ويكسر الصليب من صليب كسبر مخانو ويقتل الخنزير حشمتات دماخ قتل المخانو ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم بل ويصلي خلف المهدي بدحري خلف المهدي والمهدي من ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم كاد صدره منى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلحه الله ربي يصلحه بدحري دماني يصلح الامه مهدي ولذلك صاعات مساخهت عيسى عليه الصلاه والسلام بحري مهدي قويني سكت وزد ما انت يرد ان ماليته كاب شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصي لنا كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم زلناه كسب قيامه معلتي حتى عيسى رزه صلاهنا هنا قيرو قم لك قم زان زلنا الصلاه كسجد دحري خلف المهدي رضي الله عنه كعب ابي صدرنايروس صلى الله عليه وسلم وخانو مالتي طيب انته جليل نحري انت لنا القران كلهم هزبتا موتهم وخانو نايز حلفه انبيع غنوتهم هزبتا وكل بشر ممن كان قبلنا قد مات ازياء عقيده اهل السنه والجماعه إلا عيسى عليه الصلاه والسلام القرآن سله تتغسل بذي كنامن لنا استثناء خاص زد ما رب سبحانه وتعالى يهود قتلوا مسمصوا مالتي فيهود قتلناهم ولكن رب سبحانه وتعالى ايقتلوا ايقتلوا اني لو ولكن ولكن شبها له نعيسى عليه الصلاه والسلام يمثل يوم قتيله وفي روايه من يتشبه به لعيسى عليه الصلاه والسلام فقال رجل انا ابزو اناذي نذر خي يوم ولكن نعيسى عليه الصلاة والسلام يهود ايقتلون بري نما ربي كبكم زبله ناب سماي مالتي سبع حجون اب سماي اللوخ الثابته قيامه مس قربت كورد مخانو كابتن 10 ملكتات علامات الساعه الكبرى مخانو مالتي والدليل قوله تعالى كل انبياء كلهم حزبات كم زموت دماني الا عيسى عليه الصلاه والسلام عيسى بو تو قمز اللقساد تاور الدبلور سبحانه وتعالى اب قيامات مخموت اماتي دليل نازعه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد تركن مخازن برو سبع كواني ابذ الدنيا خمس قمت اي قبرنا يوم نزرع لهم ابذ الدنيا خمس حتى عيسى عليه الصلاه والسلام قيامة مساخله تاجنوا مساخله كلكم موتي مالت الف ام الخالدون انت دامتك نرسول الله عليه السلام مالت السمكني نزار العلم ذو قمته مسلمه في, في الدنيا ايلو فذلك رب سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لذاد 8 ابسوره الانبياء رغبا وتري 3 4 فذلك كلهم سبات كم ذموت انبياء وغنوتهم حزبي تلاقهم انبياء كل حزبي غمزموته ما قدمنا ذنوبو مالتي إلا عيسى عليه الصلاه والسلام باخر الزمان قور دو مخانم الرسول صلى الله عليه وسلم حبيرمان يقول المصنف رحمه الله تعالى والناس اذا ماتوا يبعثون انتدادك سبع موتهم يتسوع وطبعا تتسون كله رب سبحانه وتعالى نفختين قرنا النسخه الاولى تومنا اخر الزمان سباك كله بيموت شرافي على الصلاه والسلام يمره الله ان ينفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض جميعا كلهم يوتقوا يموتوا فانت النفخه في روايه قال ابي هريره رضي الله عنه ما بين النفختين 40 اربع خمزله لكن قيل له 40 سنه قال ابيث 40 شهر قال ابيث 40 يوما قال ابيث يعني مزيا الله اعلم ايلوم ابي هريره ملسهب كندي انتين اربعه قن اربعه مد اربعه مع التدن اربعه ور حدن مزيا تطويله مزيا انسى ملسان اي كلان ايلوم ابي هريره تزاريب ስለዚህ ذا نفخه رب سبحانه وتعالى ان السماء الزيزه ما يطول عجب الذنب عثم الله خب حقونه الظهر تاع حقنه زي هاي يا سبحان الله كنزلوها حتى فما المسوقعه فالرسول صلى الله عليه وسلم يلوم كم قوسلي تبقلو ابتواني سبحان الله زي ما يزي مسوقعه مالته نزع عجب الذنب زيخه تبقلو قبره فزعت مزيا عصعص لوبلوه ابناي الطيب اللي حركنا مالتي ازيا عظمزيا كباء انتي نخون جسدنا اثنان دام الاندام سبحان الله فبحقنا زلوي ملئ بكرنا بابنا براسنا كله ملؤات مسكونه خنبرنا ومستملسنا بدحريو نفخ السوري يب بالمالتي مباشره رحت ملس نتس مالتي رب خاتمنا يسب والناس اذا مات يبعثون يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اتى ايا انك ميت وانهم ميتون بزعبه زي اخ ففي هذه الايه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابزا ازئ النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن ار ومن أرسل إليهم من ارسل ميتون الرسول صلى الله عليه وسلم تاي مخانو مالتيو هم موتو مخانو مالتيو. وفعلا كلهم هسبثاتون حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى اخو كفار قريش كم ذموتو كلهم قد منازنبرو هم ذموتو مالتي وانهم عند الله قد مربد ماني كساحه ابوهم انت ايو دسحاكم زلوتلنا مالتيو توحيد الشرق هم مشركين هم كفار يا ربي فلتنا اخواتايت لاخوانانكم اليوم كل ما انبياد ما خمصكر يوم نهزبون احنا تاع التوحيدات احنا الكمينا نبلا يزبلكم نسخوم يسخوم يخوم لهم ما نسخوبهم فيحكم بينهم بالحق رب سبحانه وتعالى خاني بحق غردي قيامه معلتي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نزم كفار من قد قبر اللهم النا مؤمن النخعه تو مالتي لذلك كفار ولا تعتذروا لا تعتذروا اليوم يعني كفار صبحوا نقول قيامه ما عاد تعرفوا عذرناتهم نصوبي كلهم امبيه تلائقم للتوحيد صاوعتنا في مالتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولة رب سبحانه وتعالى نقل كل حسبتك لغه أن انا الله وشتبه الطاغوت نربت غزوه كاب طاغوت كاب شرك كاب شرك دماني حقو يلو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بزعبه أنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل حياتي الله بزعبه ناي بحث ابيك نفائده كترسامه لكي وفرق قريش كرب المال تفسعوا في المجالس يفسح الله لكم ان شاء الله طيب كفار قريش طبعا بتوحيد الربوبيه يا امن نير توحيد الربوبيه انتالنا يا شباب افراد الله بافعاله ها يا شباب إفراد الله بأفعاله باستكباراتنا يا ربي كنؤمن إذ توحيد الربوبيه وكفار قريش كان شيخ محمد بن عبد رحمه الله وتقى وسعله كانوا مقرون كانوا مقرين بماذا بتوحيد الربوبيه كفار قريش بتوحيد الربوبيه يا امنون يرم لكن إذ الجملة على العموم لكن حتى اب الربوبية خلل كمزنبروم كفار قريش كابتن خلل دماني البعث بعد الموت امنونيرو زيان بعلا كابتن توحيد الربوبيه خلل نايكو فار قريش لذلك بتوحيد الربوبيه يا امنونيرو يمكن كلنا بتأغلب مالتي بزحوا يا امنونيرو لكن حتى ابت توحيد الربوبيه وكفرنيروم شركنيروم سودماني ابتدى موتنا حنسب تميتنا النساء باعث بعد الموتس بهالي المتنا اين التسنينه يبلون يرو كمون اذا قالها نهنات تصرفاتها اللون ابزعلمنا زي خير امصا كبشير يدحن الهوم سلازم زي نزنبرو زيد ما نوع من التدبيري مالتي يعني يما حضرو نزعلمنا زبلون يرو اذا هن بعلو خلل في توحيد الربوبيه ابت تعقيدناتم لكن ابت بزهنا الربوبيه يا امن يروم كفاره بوريش ما لتوزيا خن فائده ان شاء الله نخلانا والناس اذا ماتوا يبعثون ابتدى اد كسبات مويتوم يتسؤ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس اذا ماتوا يبعثون لكسبات ابتدى مويتوم يتصوم خانم يبعثهم الله عز وجل احياء بعد موتهم للجزاء زين ماني دحرموس موتو دتصوم زلو كفليت نخو ومرب سبحانه وتعالى مالتي وهذا هو النتيجه من إرسال الرسل ازيد ماني توسيت نبياء ان يرسل من تائمت ملائقم صباح نو قيامه مع الرب سبحانه وتعالى جنان جهنم اداللو ربغا تمسب جنان يقبرنا خاتمانه تصبوك ابزاء توحيد ابزاء سنه ابزاء سلفيه دم ما ربقت يبلنا كفيتن دماني ربي يرحطنا سلازي نخمزيوم دماتلا ايخوم تصبحنغو رسولات زوم لو اخات انبياء والرسل كما مذكور يا مالج يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشور لازم عالتزيد ما خنسرحا للنايل وشخ بن عثيمين رحمه الله قيامه مع التيخ نذكر لنا موتنا انتس مخنا كمتا ادنا ولدتنا سبحان الله كدان يبلنا قما يبلنا وسبحان الله دماني ابحاده ميد كل هناك كم مخنا كاب ادم عليه الصلاه والسلام الى آخر مخلوق ابتا قيامه مخلوق زخلق كل حزبي ابحنتي ميدا كم مخنا مالتي اذا كنامن لنا مالتي اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أح من احواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل بزعبه رب سبحانه وتعالى تقسو ذلنا قيامه مالتو كنتاتنا قيامه كمون ازيده حساس بزخونه ازد ماني لبيني ناب رب ختمل سكبره اخيرا من زكار موت من زكار صباحه يقوم ويتاخذ السيل من بال زين باعلو عمل الصالح كم تقبر قبرك مالك عمل الصالح تزعبه عمل الصالح توحيد مسن حزم مالك كاب شرك مسن رحه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن ختم كبدعه مسن رحه كمونه الرادد انا فهم السلف فهم الصحابه خون ويخشى هذا اليوم سلازي انت مؤمن انت موحد انت سلفي انت يقبر مالتي وزمعه التزلن باقي له نربي يفرح وخناته مملسينا نعبد ربك سله وربي ك حسبنا يسبح نقه رب حسن الخاتمه والدليل قوله تعالى المصنف انتهي بلالو مالتي ونحنا خمنتس القران دليلالو موتنا خمنتس مالتي رب سبحانه وتعالى منها خلقناكم كبزاء مريت زي خلقنا وديسب كبتوا بتخلقو مالتي كلكم من تراب لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم من ادم وادم من تراب كلكم كم ادمهم تخلقكم ادم لما اخذ تراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ناب ادم ما خن متسكمينا نمرت يا شباب نمرت كما تخلقكم كما زمرت زي احمد مزح احمد ما مريت, مريت كتم الله ومنها نخرجكم تاره اخرى كاب ا خبز امر دم خنصكمنا كلا يزي. لذلك اذا يريدنا ذا ايه زي امالتي متنا قصري حمسان حمشتن. لذلك رحمه الله تعالى زاء دليل زي ايه قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايل فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل ال... يجعل الولدانه شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اب سوره المزمل ايات قصري عشرت شعته عشرت شموتن يعني كميد اخوني تي تقوى فرحي يا ربنا لكم ان كفرتم كم يغركم يقوم ربك تفرحوا انت يا اخي عدكم مالتي بزق مازي اندحر كعدكم ولذلك كفر فرح ربي بالمنه بدونه حنقولو ز ولو بو يمزخو حنقولو مخدو بدله تو مخدو لكن قيامه معتي نمنكم النس نبرب سبحانه وتعالى اب كفر مزمتما والعاده بالله خالد مخلد في النار نزر الم اب نار كعزب مخانو ربي يسلمنا يوم يجعل الودان شيبه اذا معلت زكوي بلالو رب سبحانه وتعالى لا تما قلعت كي ترفوا سنيه ما من الهون مالتي تي نايه قيامه معلتي خل لنا يكونن يعني سبحان الله العظيم حتى اتقدم مالتي نه ولاده تدربي له سبحان الله تطبوو زينبرت قلعه دربيات تو تخيل هزي تكينا مالتي يكونن ولكن العذاب الله شديد كم ترى سبحانه وتعالى يقول ربنا اغثبني كل هم يذبل امبيان تدى نفس نفس يذبل خي نومسي نحنا خمكن طولك ابتوانت ربي ارحمنا السماء منفطر به اذا السماء زي, زي ادماني رب سبحانه وتعالى جدد يبلا فجمع مع سبحان الله زين انزل لنا سماء نقع تجدا زي تفلت شعو جمع معت بالمالت اذا السماء زي كان وعده مفعولا اذ يضمن ابتكار كع وتعالى قيامه خمز الله امن و اذ سلا ذكر موتنا كنتسم كل بي ذكر لنا الدنيا خطت وفي هذه الجملة اشاره إلى الايمان بالبعث ابزلزح حلقه كلا ايات كل زي زربا نا الشيخ ابن عثيمين نتعلم قالت موتنا خمس مخنا واستدل الشيخ له بايتين متى قامت الساعه خمسل بعد الموت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذن كلت ايات انزحله تقيسون مالتو بذئن دليل اقرب رب سبحانه وتعالى منها خلقناكم كبل كله الشيخ ابن عثيمين تابع له ما له من الأرض خلقناكم كما ريتنا خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام ما ادم عليه الصلاه والسلام خلقه من تراب كم ريتكم تزخلقوا ما له يقول كما كم استخلقوا كم كم ومنها نعم منها خلقناكم وفيها نعيدكم نفقد ما نخنملسكم هنا اي بالدفن بعد الموت مش موتكم دماني ابذا مرزيات بتملس يكم ابعد ما حتكبروا يكم ومنها نخرجكم تاره اخرى اي بالبعث يوم القيامة قيامه مع التدماني كتش سو يكم فلذي حضر اخيرا الذكر الدنيا حتتعشش والنبي كلها نادم ماصبح نغوخن موتنا اتي صرحنا دمى رب خريي نقول له انا دماني ببتي صرحنا هنا جزاء كفلتك بني لذلك هذا رحمه الجزاء اخيرا ذكرنا توحيدنا كبشرك نرحب كمون سنننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشرك كبشركي رحيقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي غبره و بدعات قمون تردد انا رددا انا اصحاب يخن زخون السدما زمد غيرو استغفار اللهم تب علي اندحريلو ربي غفور رحيم لذلك تسالئ اذا له قسوه القلب اخيرا زي المذكر والرسول صلى الله عليه وسلم كم جاء بحديث صحيح يقول ما لتي انا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور ألا تذكركم الاخره اتمجه مرت اسلمنا ابشرك خي ودكو نبوم من قبر غريب تاع اسسر بقبر خي صوع الرسول صلى الله عليه وسلم قبر زياره تقبروا تذكركم الاخر اخر رزق زياره سنه قبره اتي دعاءت والله لبخاي تركس ظم ظم دمت ياللكل كم ذا دين قاصقو سوزو نبا كم ذا داي زارو بوزو نبا حتى وش تنتى تغط مو مزل ربي توحز فالته فريق منعم وفريق معث قال لهم نعمار اخيبو ما بتوش تقبره قال لهم دم ما ربي سلمنا يعذبه ان سلا ذونه حدا را اخيرا اين رس الصبح نجوا مملسين انا بربي حتى وندعو جسدوا عز جبروا سيدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابسجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك زي انا بالزح ربي ثبتها بنا ربي حسن الخاتمه هب لنا وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته